بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل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 117. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر 118. ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم 111. أفلا تذكرون 112. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا 113. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمائنو بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.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 فَنَذَرُ الظَّالِمِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ بُرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ بُرٍّ مسه كَذَلِكَ كَذَٰلِكَ زُنِنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 119. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 110. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا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 119. سفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وَمَا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون 119. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه 110. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا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 119. هو الذي يسيركم في البر والبحر 110. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا 111. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 112. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق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 فاقتَلَقَبِيهِ نباتُ الأرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخُرُ فَهَا وَزَيَّنَتْ وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَن 119. قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس 124. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 125. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا ولا يرهقوا دوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أصحاب فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فذيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 إِلَّا الضَّلَال فَأَنَّى تَصْرِفُونَ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 114. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده 115. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 113. أم يقولون افتراه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 119. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين 110. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين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 124. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 125. ومنهم من ينظر إليك 126. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا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 112. ولكل أمة رسول 113. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 114. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 112. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الغلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 113. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسِرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ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 117. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون 118. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 115. إن الله لذو فضل على الناس ولكن لَا لا يشكون 116. وما تكون في شأن وما تثلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن نا عليكم شهودا، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفظون فيه. وما يعزُّ الربّكَ مِنْ مثقال ذرةٍ في الأرضِ ولا في السماواتِ ولا أصغرَ مِنْ ذلكِ ولا أصغرَ مِنْ ذلكِ ولا أكبرَ إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 من في السماوات ومن في الأرض 113. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 114. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون 112. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا فِي إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 114. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُم مِن سُلْفَانِ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُل إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ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 قلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قوموا إليه ولا تنظرون.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 119. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهاغون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 111. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن إنا هذا لسحور مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحور هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أَجِّدُ تَنَالَتِ التَّلَفَتَنَا مَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ ساحر عليم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 بِالْعَوْنِ وَمَلَائِكِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكل قلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين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 وَقَالَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا 116. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا.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 119. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت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 إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين 112. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 112. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 113. فلولا كانت قضية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس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 112. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 113. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل إن ماذا في السماوات والأرض وما تُغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 119. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين 110. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا 111. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها سو ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله فلا اعبد الذين تعبدون من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 لا يحكم الله وهو خير الحاكمين طرق الله العظيم.